جامن نفخت الروح في جسدي وسويت العظام وكسوتها من جود فضلك رحمة في ظلمة ورحمتني ورزقتني من غير حول أو عناء آويتني في جوف قلب نابض وجعلتني فيه الحياة ومن انتبي ولدا أراعي والدي كما هما قد راعي صغري وضحفي رحمة وهديتني درب النبي المصطفى وأنت مناجات خفية تسمع إلهي يا ربي يا ربي من إلاك يعلم حاجتي ولها مجيب يا ربي من إلاك للنجوى سميع قريب يا ربي من إلاك إن أخطأت تاقل توبتي يا ربي من إلاك إن قصرت في حق أفاض بحلمه يا ربي من الاك انغلقت محطات الدروب بوجهته يا ربي من الاك ان ضاق الجنان دعوته يا من جل وجهن خاطئ يا رب عفواً أرتجي عما سلفت وما عصيت يا رب قرباً أبتغي في جنة علوية يا رب عيشاً هانئاً في ظل ذكرك منيتي يا رب قلباً خاشعاً في روض حبك غايتي يا رب لا تجعل بقلبي ملجأ يحوي سواك واجعل حياتي جنة دسورها نهج الكتاب ونورها وحي السماء لك أخضع إلى خلاقي وحرزي أفزعه إلى لي وجمت خطيئتي